سلام لكي يا قلب حنين يلي بحبك بصحى ونام دعاكي لي يا بي زين طريق في الأيام سلم ليك يا قلب حني بحبك بصحة D'aïki li ya bi zayin Tari'i ya umi Fi l'ayam Salam liki Salam liki Salam liki Salam سلام ليك يا قلب حنين يلي بحبك بصحى ونام دعاك لي يا طريقي يا أمي في الأيام سلام ليك يا قلب حنين يلي بحبك بصحى ونام D'aquí l'eya b'y zayin T'ay, y'a umi fi l'ayam S'alam l'iki, s'alam l'iki S'alam l'iki, s'alam l'iki Ah, ah يا ما تعبتي ودقتي ألام واتحملتي مع الأيام يا ما تعبتي ودقتي ألام واتحملتي مع الأيام واحنا بنكبر قدامك ومسرنا نحقق أحلامك وأحنا بنكبر قدامكم سرنا نحقق أحلامك يا أمو القلب الطيب دعاك عمره مخيب يا أمو القلب الطيب دعاك عمره مخيب Salam liki, salam liki, salam liki, salam liki. Ah, ah, ah, ah. Ja masher ti am تسألي عني وعن أحوالي يا مسهرتي يا موليالي تسألي عني وعن أحوالي تحت أدامك جنة ربي في الأجيال يا ما ما بتربي تحت أدامك جنة ربي في الأجيال يا ميامة بتربي تحت أدامك جنة ربي في الأجيال يا ميامة بتربي يمو القلب طيب دعاك عمره مخايب يا م القلب الطيب دعاك يا امر مخيب سلم ليكي سلم ليكي سلم ليكي سلام, ليكي سلام, ليكي سلام, ليكي سلام